Bismillah al-Rahman al-Rahim. Amma <āmeldzień> yatasaluhun' an Nabil al-Ghazin. Al-Ladhihum fihi muhtelefun. Kela' sya'lamun, thumma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 اَوْفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْجُونَ حِسَابَهُ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَّا اقا واعنابا وكواعب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطابا